إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسوا طائف من الشيطان تذكروا فإذاهم هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يرحى إلي من ربيه هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم توحمون ولكوا في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إِنَّ الَّذِينَ عِبَادَ لا لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآفَارِقِ الْآفَارِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يرفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عيد ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحفظ بعدما تبين أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطرائفتين أن لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطن الباطن ولو كره المجرمون إِذْ تستويثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مودفين وما جعل الله إلا بشغى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عيد الله إن الله عزيز حكيم إذ وشيكم معساملة منه وينسر من وينزل عليكم من السماء أن يطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان والي رب طاع قلوبكم والي رب طاع قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحى ربكم إلى الملائكة أن يمعكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا بفاضرب فوق الأعناق وضرب من كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتار أو متحيزا إلى فئة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 بَيَاعَةٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدَةً وَلَا تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَالْكِتَابُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا أَن تَسْمَعُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحيكم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه شيء تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إن أنتم قليل مستضعفون بالأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم, وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عيده أدن عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتق الله يجعل لكم ضرقاء ويكفر عنكم سيئاتكم ويوفل لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ بك الذين كفروا يثبتوك ويقتلوك ويخرجون وينكون وينكون الله والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم قالوا قد سمعنا لو نشاء نقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطئ الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو من عيدك فأنطر علينا حجاوة من السماء وإئتنا بعذاب أليم وما كان الله يعذبهم وآت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وَمَا اَنْ أَلَّا يُؤَدِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُنْيَاءَ إِنْ أُنْيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِيدَ الْبَيْتِ إِلَّا بُكَاءً وَتَصْفِيَةً فذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضهم فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إياته يغفر لهم ما قد سلف وإن يهدوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنْ تَدَاوَلُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَدَوَّلُوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَأَلَمْ أَنَّ مَا غَرِنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ يَخْصَمُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفر منكم ولم تماعدتم لاختلقتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمره كان مفعولا ولكن يقضي الله أمره كان مفعولا ليهلك من عن بينة ويحيها من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَالِقَ قَلِيلَةٍ وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ إِذ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي أَعْيُنِكُمْ في وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ الله أما كان وَأَمْرُهُ وإن الله وَإِنَّ اللَّهَ يا أيها الذين امنوا اذا نقيتم فاثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم اصبروا ان الله مع الصابرين فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا اليوم من الْيَوْمَ مِنْ النَّاسِ وَإِنِّي جَاءٌ لَكُمْ فَرَمَتْ تَرَاءَتْ فِئَتَانِ كَصَاعِقَيْنِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبد كذب آية في العون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذوا الله بدونهم إن الله قويٌ شديد القاب ذلك بأن الله لم يقم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغي حتى يغيروا ما بيانفسهم وأن الله سميع عليم كذب آية في العون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم بدونهم فاهلكناهم بدونهم وأغرقنا ألف العون وكلهم كانوا ظالمين إن شغل الدواب بعيد الله الذين كفوا فهم لا يؤمنون الذين أهتم ثم ينقضون عهدهم في كل مرّة وهم لا يتوبون فإنما تصفّنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم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 لا تعلمونهم الله يعلمهم وما توفق من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تبلمون وإن جنحوا رسل وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين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 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يذخن بالأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لو لا كتاب من الله سبق نغسكم فيما أخذتم عذاب عبين فكنوا مما غرنتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا ايها النبي قل ما في ايديكم من الاسرائي يا نبي الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما اخذ بكم ويوف لكم والله هو الغفور الرحيم وان يريد خيانتك فقل خله الله من قبل فامك والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استعصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا علاقهم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساده كبير والذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آروا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجوا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضين في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم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 إلا الذين عاهدتم من المشركين إلا الذين عاهدتم من المشركين عيد مَسِيرٍ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَبْلُغُوا عَهْدَهُمْ إِلَّا بَعْضَهُمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا عَلَيْكُمْ يُمَارُونَ وَلَا أَذَىٰ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا حَمَلُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِنَّهُمْ مُخْذَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُضَايِقُوكُمْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتقين. فَإِذَا يَتَّقُونَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَقَلْنَا سَلَامٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآذِن فِي عِندِ قَوْمِكَ فَلَا تَسْتَجِفَّ أَحَدًا وَلَا تَبْتَغِ مَوَدَّةَ قَوْمٍ ظَالِمِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ يَعِدُونَهُ وَيُحَايُدُونَهُ إِلَّا الذين إلا الذين عاهدتم عيد المسجد الأرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا ينقروا فيكم إلا هو ولا دم ينقرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فشدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا ينقرون في مؤمن إلا هو ولا دمه وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانهم في الدين ونفصل الآيات لقومه يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطولوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ألمان لهم لعلهم ياتعون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقال الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فوسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلت الزقاية الحاج وعمارة المسجد الحراري آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا, لا يستمون عيد الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وهم هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات للهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عيد وأجره عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء إخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فهؤلاء كهم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قد وصتُوها وتجاوتُوا تخشون كsadها وتجاوتُوا تخشون كsadها ومساكٌ توضونها أحبّينكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأكي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ عنكم عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ عنكم عَنْكُمْ شَيْئًا عليكم عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْمَتْ بِكُمْ وَاللَّهُ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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسهم فلا يقرضوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن حفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إي إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يديرون دين الأرض من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا اتخذوا أحبارهم ونروا بالهم أربابا من يدون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا أكلون أموال الناس بالباطن ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يؤمن عليها في نار جهنَّة فتقوى بها جباههم وجنوبهم وطورهم هذا ما كنست لآفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عيد الله إثنى عشر في كتاب الله يوم خرق السماوات والأرض منها أربعة حرب ذلك الدين القيم فلا تغلموا فيهن آنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بالذين كفروا يحلوا نوعاما ويحرموا نوعاما ليواطئوا, ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عمارهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد رصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحسن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجهود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم فروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا فَرَاأَوْا مُقَاصِلًا لَّن تَدْعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أعْفَى اللَّهُ عَن كَلِمَا ذُكِرَتْ لَهُ أَتَيَ تَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَعَلِمَ الْكَاذِبِينَ لَا الذين يؤمنون بالله واليوم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا وأنفسهم والله وَأَنفُسِهِمْ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 ومنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو ادخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن نعطوا منا ربه وإن لم يمطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيبتين الله من فضله ورسوله, ورسوله إنا إلى الله راغبون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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم الله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن ورسل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوه ونلعب قل بالله الله آياته وعسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد فرط بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمن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 قبلهم قوم نوح وعاد وثمد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن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 فإِنَّهُ يَكُونُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَن عَادَى اللَّهَ لَيْسَ لَهُ نَامٍ مِنْ ظِلِّهِ لَنَصَدَّقَنَّ لَوْلَا لَكُنَّا مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَوْاهُ مِنْ ظِلِّهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 وقالوا لا تنفسوا في الحرب قل لا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فاليمحق قليلا واليرتق كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى قائدة منهم فستذنوك للخروج فقل تخرجوا معي أبدا فلأقل لم تخرجوا معي أبدا ولم تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم